اليوم تجزى كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم إن الظلم مَا هَنَّتْ يَوْمَ الْحِسَامُ لَأَوَّلُ يَوْمٍ عَادِفَكِ إِذِ الْقَوْلُ دَنَّ الْعَنَا ما من من من امي مولا تنفي و طا جعل مخائن الايون وما யன மீன்கிஷ أَوَلَمْ يَتِيرُوا فِي الْأُفُقِ فَيَجُوبُ تَيْفَكَا نَعْسِ مَا الصُّورِ الَّذِينَ ja